والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 117. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار 118. جنات يدخلونها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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلْمُلْكُ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلْعَاقِبَةُ وَلَهُمْ سُنَّةُ ٱلدَّارِ ٱللَّهُ يَرْزُقُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَوُوا لَهُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ 119. ويحدي إليه من أناب 110. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 111. بذكر الله القلوب